ما تصورت الفراق وما تخيلت, تخيلت ان بعدك عندي اكبر مشكله احسب ان بعدي بحتمل مره قلبي شديد ولو ناشني ألف نار شايلة حمول فوق ما أتخيلة مرشو جاتل قلبي في هوا الأحباب ذا والهوا غرب العلوبة بالتوين للغرب ضا مرشو جاتل قلبي في غرب العلوم احتويت الغرب لا يوم لوح لي موعد كل في عيني جواني لما تاعيون خلي اطرحت لي